وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرايا إن جهلنا ما كانت مرصدا للطاعين ما آبا فيها.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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا ذِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَابًا السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوادم ذلك اليوم الح مَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْوَى إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قدمت يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي لي بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدررات امرا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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى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 إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه الناص بذن الماء ثم شقنا الأرض شقا فأبتنا فيها حب وعين بوا وقط بام وزيتونوا ونخلاء وحلاط غل بام وفاكهة وابام متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وأوجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولا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 العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تذرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور أثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان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 لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولا ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما يقوم الناس لرب يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أذين إذا تتل عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل غان على قلوب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 أَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْفُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاوَاتُ شَقَّتْ وَأَذِنَتِ رَبُّهَا وَحُقَّتْ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسم حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان فيه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 العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيق بل هو قرآن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 خلق منا إن يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله حساء أحوام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 ذكى وذكر رسم ربه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر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 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلام فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحار تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ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 ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة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 فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتان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 إن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنه لا تُجَزَّ إلَّا بِتِقَاءٍ أَوَجِهِ رَبُّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى